السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وشرى الله إله إلا الله وحده لا شريك له. وشرى أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فمن أصلخ الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هذه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشر الأمر وحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بابه فضل الكبير بابه فضل الكبير حديث رقم 271 في صحيح الأدب 353 في ترقيم العام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا من لم يرحم صغيرنا اي صغار المسلمين, أي صغار المسلمين طبعا لعجز هذا الطفل وبراءته عن قبائح الاعمال طيب هل الحديث يشمل صغار غير المسلمين الحديث يشمل صغار غير المسلمين. م? طب هذا السؤال صحيح أصلاً. الحديث من لم يرحم صغيراً. مقصورة عن نحن يعني لا نرحم صغار غير المسلمين. <تصفيق> لا طبعاً هذا الخطاب. طبعاً يعني خطاب خرج مخرج الغالب مخرج الغالب فأطفال غير المسلمين يدخلون تحت الحريف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل سرياً أو يرسل جيشاً ليغزو لا تقتلوا صغيراً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً فيه ولا راهباً في صومعته فصغار غير المسلمين يدخلون تحت الحريف لأنهم ما زالوا على الفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو, يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يسلمانه لأنه ولد على الفطرة اللي هي الإسلام ولكن ابواه بعد ذلك هم الذين حرفوا هذه الفطرة فخرج عنها فطبعا يدخل صغار غير المسلمين ضمن هذا الحديث فالكلام خرج مخرج الغالب زي من مثلا لا يخطب احدكم على خطبه اخيه لا يخطب أحدكم على هل يجوز الخطبة, الخطبه على خطبه غير المسلم ام لا طبعا في خلاف عشان بس فيها خلاف فهل هنا يقصد غير المسلمين في هذا الحديث ام لا طبعا في خلاف بعض العلماء قال هذا الحديث خرج مخرج الغالب وهذا الكلام على الاطلاق لا يجوز الخطبه على خطبه اي انسان سواء كان مسلم او غير مسلم وطبعا في كلام لجمهور العلماء ان لا طالما انه غير مسلم يجوز الخطبه عليه لو كان طبعا هذه فيها مصلحه للمخطوب لو كان فيها مصلحه للمخطوب والكلام فيه تفصيل طبعا اكيد انتم درستوه في باب الايه النكاح باب النكاح ومن قبل في باب البيوع باب البيوع لا يبقى احدكم على بيعي أخي ولا يخطب على خط... خطبة أخي ولا ما خدتوش التوسع فيها أيوة لكن الحريص ده ما هو في البيوع ما حد تشرح في البيوع البيوع المحرمة أيوة نفاهم البيع بس ما تكلمش في الخطبة في باب النكاح إن شاء الله تغضب بالتفصيل إن شاء الله ما لم يرحم صغيرنا ويعرف حقه كبيرنا الكبير طبعا لابد أنه يعطى حقه من الأدب والاحترام والتوقير والتوسع له في المجالس ويكرم الكبير فينا يكرم طبعاً هنا ولم يذكر حق العالم فالعالم يدخل ضمن حق الكبير من باب أولى الروايات الأخرى في رواية أخرى يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالمنا يعني يعرف لعليمنا حقا يعني يعرف لعليمنا حقا فهنا في هذه الرواية ويعرف حق كبيرنا فيدخل العالم من باب أولى فأولى الناس بالتوقير العلماء أولى الناس بالتوقير العلماء لأنهم أهل علم وفضل لا سيما هم الذين يدلون الناس على الله عز وجل طبعا ليه لماذا نحترم الكبير ونذكره لأنه كان يتقلب في العبودية قبلنا يعني كان يتقلب في عبودية الله تبارك وتعالى منذ آمن بعيد فسبقك إلى الله تبارك وتعالى ولذلك كان شروط الإمامة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة وطبعا حريص مالك بن حويرث إذا كنتم في صحراء فليؤذر احدكما ولي أمكما اكبركما اكبركما فالكبير لابد ان يحترم في ديار الاسلام لابد ان يحترم ويوقر لا سيما ان كان من اهل الصلاح والتقى ومن وكان من اهل العلم هنا فليس منا هذه اللفظه لها تاويلات كثيره عند العلماء فبعضهم قال ليس مثلنا ليس مثلنا من لم يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف لعالمنا ليس مثلنا مش شبيه بينا ومر يعني ولو بعض اهل العلم ليس من العاملين بسنتنا ليس من العاملين بسنتنا او على طريقتنا ليس على طريقتنا او ليس على هدينا ليس على هدينا او ليس على اهل الكمال منا ليس على اهل الكمال منا وطبعا هنا يعني نتطرق لجزئية أنه ليس معنى ليس منا أنه خرج من الملة ليس معنى أنه ليس منا أنه خرج من الملة بل يعني هو لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الغير بخلاف من اعتقد أن ليس منا يعني خرج من الملة الله قوله وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية طبعاً امتى ليس منا تخرجه من المله اذا استحل ذلك إذا استحل ذلك اما ما لم يستحل ذلك فليس منا يعني ليس على هدينا فقد ارتكب ارتكب جورما عظيما يؤدي الى نقصان كمال اسلامه نقصان كمال إسلامه، وليس ناقضا لاصل إسلامه وليس ناقضا لأصل اسلامه وطبعا هذا بخلاف ما عليه الخوارج الذين يكفرون بالصغير والكبائر كانوا الأول زمان بالكبار بيكفروا بالكبار فقط الآن يكفرون بالصغير والكبار وكأنهم مبرؤون هل يوجد إنسان على وجه الأرض لا يقع في ذنب معنى ذلك أنهم يقولون على أنفسهم بالعصمة أنهم معصومون وليس هناك أحد على وجه الأرض معصوم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بابه إجلال الكبير حديث رقم 274 في صحيح الأدب عن الأشعري وهو أبو موسى قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد طبعا الحديث تبين عظم حق الكبير وإجلاله وأن هذا من إجلال الله عز وجل يعني من باب تعظيم الله عز وجل أنك تجل وتحترم صاحب الشيبه حتى لو لم يكن صاحب علم كثير من الناس العوام الكبار تراه أكثر عبادة منا نحن ونحن شباب أكثر عبادة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى أكثر منا نحن فهذا يحترم ويجل ويجل ويسمع لكلامه ان كان موافقا لكلام الله عز وجل ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان رجلا هذا الرجل ان كان صاحب خبره في الحياه يسمع لكلامه في ذلك ولا يترك كلامه كثير من الشباب لا يلتفت لكبار السن لا يلتفت مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه مع اكابركم سواء كبير السن او كبير العلم فاذا رايت رجلا مخبلا على الله تبارك وتعالى وكان كبير السن وكان موظبا على عبادته سبحانه وعلى طاعته فهذا هذا لابد أن يوقر ويحترم إن من إجلال الله أي من تبجيل الله عز وجل وتعظيمه إكراما للشيبة المسلم أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام وتوقيره كتوقيره في المجالس في الرفق به الشفقة عليه ونحو ذلك كل هذا من كمال تعظيم الله عز وجل لحرمته عند الله لحرمه هذا الرجل الكبير عند الله عز وجل كذلك من اجلال الله عز وجل اكرام حامل القران حامل القران هو حافظه وقارئه ومفسره لماذا سمي حامل القران بهذا الاسم لماذا سمي حامل القران بهذا الاسم حامل لانه تحمل مشاق حتى تحمل مشاق حتى حفظه وقراه وعمل بمقتضاه. وهنا المفروض نقف فوقفها طويلة وعريضة ليس كل من حمل القرآن يعمل به ليس كل من حمل القرآن يعمل بالقرآن والعبرة ليست بالحفظ ولا الحمل ولكن العبرة بالعمل للأسف الشديد تجد حاملة للقرآن حافظا لكتاب الله عز وجل سلقياته وأخلاقه تنقض تماما كل ما يحفظه تنقضه لا يوافق قوله فعله ولا فعله قوله وللأسف الشديد تراه مثلا في اهل بيته ما قام بالحقوق ولا الواجبات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لنسائه وانا خيركم لنساء ولا يلتفت حامل للقرآن وتراه غاشا للناس حامل للقرآن وتراه بلاش نصاب بلاش عشان ما حدش يزعل ممكن ينصب على الناس ممكن بلاش نصاب ممكن ينصب على الناس هذا طبعا ليس عيبا في القران العيب في حامله في قارئه اما القران فيسلم من كل العيوب والنقائص لأنه كلام ربنا والله تبارك وتعالى قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فالعيب ليس في القرآن العيب في الشخص الذي يحمل كتاب الله تبارك وتعالى وهذه بلية من أعظم البلاية ورزية من أعظم الرزاية أن يكثر القراء في الأمة ويقل العمل بالقرآن كما حدث بذلك ابن عمر رضي الله عنه أرضاه هنشوف ابن عمر كان فين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الخيريه ومع ذلك أخبر انه سياتي زمان على الناس يكثر فيهم القراء يكثر فيهم القراء ويقل العمل ويقل العمل لانه لما كان بيتكلم عن الايمان والقران يقول ها كنا نتعلم الايمان ثم القران كانوا تتعلمون الايمان ثم القران الان نتعلم القران ثم ياتي بعد ذلك الايمان وحلم اللهم استعاننا صلى الله عليه وسلم والعفية. فالعبره بحمل القران ليست العبره بحمله ان انا اكون قارئ لكتاب الله عز وجل وانا خاون عن العمل وانا بعيد تماما عن اخلاقيات القران بعيد عن هدي القران بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا يمشي على الارض كان خلقه القران تخيل ان كل تعاليم القران كانت في النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقه لما تنظر في حياته تراها مملوءه مملوءه بكل خلق جميل وبعيده كل البعد عن كل خلق رذيل ولذلك إن عشت بالهدي عشت الخير يعني تمثل تمثلت هدي من وعشت بهدي سلم تستريح تستريح مع كل الناس حتى مع الكافر تستريح شوف تنظر كيف كان وعامل الصغير صلى الله عليه وسلم كان يمزح معه يا أبا عمير ما فعل أنه نغير وكلمنا عنه قبل كده كانت الجارية حديث السن تأخذه من يديه صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى أطراف المدينة وتتركه عليه وسلم يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم ويعود كان رفيقا بالصغير رحيما به شوف لما كان يدخل إليه بعض الناس وكان يرفق به يمسكه من تلبيه بثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر ذلك في عنقه ويقول له محمد اعدل فانك لم تعدل إنه ليس مالك ولا مال ابيك أعطيني من مال الله الذي أعطاك عليه وسلم يصبر ويحلم يهم الصحابة بهذا الرجل دعوه تركه كأنه صاحب لأنه صاحب يريد أن يصال لهم ده صاحب مظلمة أو معتقد أنه مظلوم فيعطيه ويعطيه ويعطيه ثم يخرج يقول جئتكم من عند رجل إنه يخشى يخشى الفاقة يخشى الفقر, الفقر. قيل أن هذا الرجل هو هو من بالى في ناحية المسجد وقيل بقصة أخرى مختلفة نقام فبالى في ناحية المسجد فهم الصحابة به فقال لا تزلموا لا تقطع عليه بولته إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يتعامل مع الكفار المرأة التي وضعت في ازراع الثم فأتي بها ليقتلها صلى الله عليه وسلم قال لا, لا تقتلوها صلى صلى الله عليه وسلم وأصفح مع أنها كانت تستحق القتل وانظر للرجل الذي هم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه السيف من يمنعكم من الان قال يا محمد كن خير اخذ لأنهم يعلمون كرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم لذلك نقول ان هذه النبي صلى الله عليه وسلم به سترتاح كثيرا مع كل البشر لابد أن نطبق حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلام ده اخواننا يعني نحن نددد حوله دوما لان احنا كده نحتاج ان يقوم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء المساله ليست لحيه ولا قميص قصير ولا ان اصعد المنبر ولا ان ادل الناس لا يا اخواننا لابد ان تطبيق العملي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يكون على ارض الواقع لابد ان يكون على ارض الواقع وانا ارى ان الانسان ياسر جميع الناس بلسانه ياسرهم ويجرهم الى الله عز وجل جرا بلسانه وفي المقابل بلسانه يجعل كل الناس اكثر اهل الارض القضيه متفاوته في بعض الناس لما يتكلم مع الناس يحببهم في ربهم يحببهم في طريق الاستقامه واخر يبغضهم في الله تبارك وتعالى يبغضهم في هذا الطريق فالانسان لابد إن هو لا ياخذ العلم ويكون كنيف يمشي على الارض لا يا اخوانا المساله مش مساله انها احشي جراب من العلم فقط انما العلم العمل إنما العلم العمل تعرف ما لك وما عليك وتخاطب الناس كل الناس بلا استثناء وتتأدف في الحوار وفي الخطاب عطلة بن ربيعة لما دخل سلم يا محمد أنت خير أم ابوك أنت خير أم جدك سلم ساكت إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا آلهتهم التي عبت وإن كنت خيرا منهم فتكلم فوالله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك وما ننتظر الا صيحه الحبل فيثور بعضنا على بعض فنقتتل ان كنت تريد ملكا ملكناك ان كنت تريد مالا اعطيناك من اموالنا ما تشاء ان كان بك الباء وحب حب النساء زوجناك من بناتنا من تشاء تكلم ونسلم ساكت ومع ذلك لما رد عليه صلى الله عليه وسلم انظر الى الادب والانسان اسير الاحسان وانا اقول الإنسان اسير اللسان الطيب اسير الادب اسير الاخلاق عمرك ما هتقابلني بخلق رفيع وهقابلك بخلق ذميم فقال افرغت يا ابي الوليد يكنيه باسمه صلى الله عليه وسلم بابي هو امي افرغت ابي الوليد مع انه كان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدعاء بيحكي قصه يقول ولد مشغل اغاني وموسيقى فقلت له يعني وطيها فبصق في وجهه بصق فجلس الشيخ فقال فعطيته قبله فاستحى مني هذا الشاب بحياء شديداً إن أنا أزلنا أبسق ويعطيني قبلة فكانت هذه سبب في رجوعه إلى الله تبارك وتعالى ولذلك لابد أن تكون فطنا لا تنتصر لنفسك لا تنتصر لنفسك ما غضب أن يسلم لنفسه قط وما انتقم لنفسه قط ما غضب إلا إذا تركت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى فإحنا لابد أن نطبق النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في واقع الحياة في دنيا الناس لأن أنا أرى أن الإنسان سلوك الدين المعاملة الإنسان سلوك ممكن تكون ضعيف جدا علميا ولكن في سلوكك أقوى من أعلم أهل الأرض في سلوك ولذلك الإمام الشافعي وغيره كان ها فعل رجل في ألف رجل خير من هؤلاء ألف رجل لرجل وإلا الأقوال كثيره ونسمع الكثير جدا نسمع الكثير ولكن للأسف أمة الأمة إلا مرحمة لا لعبة نشوف استعدادات الدول العربية لإحتفال الكريسمس احتفالات في دبي مثلاً 400 مليون 400 مليون إيه؟ درهم أو درهم مش عارف درهم 400 مليون تجهيزات بس لإحتفال بالكريسماس مع ذلك الله عز وجل عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة ومع ذلك ما نرى هذه الاحتفالات في عيد الفتر ومن رافع في عيد الأضحى نترك هدي نبينا ونترك هدي القرآن والسنة ونذهب ونضع عيدنا ونهتدي بهدي هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم واذا أحدهم زاد الطين بله زاد الطين بله من أحب قوم حشره معهم نعوذ بالله من ذلك وده اللي احنا كلمنا فيه المرة الماضية احتفالات طائلة هل هؤلاء النصارى يحتفلون بعاد المسلمين كانوا يحتفل بعيدها وهل تحتفل أنت بعيد أن الإله مات ثم حيا بموت الإله وهل تحتفل مع من يقول أن المسيح هو الله او هو ابن الله أو تقول تحتفل وتضع يدك في يد من يقول باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد أمين ثلاثة في واحد ما هذا الكلام هراء تجي تتكلم أنت الممبوز أنت الممبوز تشتم وتسب وتلعن وتلام وتهان ليه لأنك تقول ربي الله ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اله واحد امين اله واحد فقط اله واحد فقط مش ثلاث اله في اله واحد هذه مصيبه ورضيه من اعظم البلايا والرزايا فاقول ان منزل الله اكرام حامل القران ولكن العامل به ليس العبره بحمله ولكن العبره بالعمل بما يحمل في صدره بما يحمل في صدره غير الغالي فيه الغالي يغال الغلو هو المبالغه المبالغة في الشيء والخروج عن الحد الخروج عن الحد من الممكن تكون مبالغة التقعر في القراءة ممكن تكون مبالغة يعني مثلا صوت يعمل لك كده يا شيخ كده مثلا يعني أنا أرى أن القرآن ليس كذلك القرآن يقرا باستجية دع لسانك أقرأ دع لسانك أقرأ وأنت ستقرأ ستقرأ أفضل قراءة باللسان فقط كده لما تسيبه بسجيته إنما التقعر في القراءة هذا من هنا عنه ليس معنى كلام إن إحنا لنا نتعلم التجويد طبعاً الفقهاء لهم كلام فيه حكم التجويد بخلاف القراء يعني فيه أحكام مختلفة وعلى كل إن التجويد التجويد طبعاً الأفضل لنا أقرأ بالتجويد ليه حتى يخرج القرآن غضاً طريياً وأستطيع إن أنا أطوع هذه الكلمات بما أمر الله عز وجل وردت القرآن ترتيلاً طب القراءه من غير تجويد ولكن قراءه صحيحه قراءه صحيحة لا شيء فيها العبره في التشكيل في تشكيل ولكن التجويد اعلى طبعا مرتبه مما لمزود القرآن القران ولا نقول من لمزود بجود القران اسد السلام كما يقول اهل التجويد كما يقول أهل التجويد ولكن نحن نقول من جمله ورات القران ترتيلا ان تقراه قراءة قراءه صحيحه والتجويد طبعا بيكون طبعا بطوعه التجويد بينقض علينا مثل هذا الكلام وحتى لما احيانا الواحد كده يجي يقرا ايه يعني ممكن يكونوا مستعجل، فلها يقول لك أنت ما فخمتش الخاء يا شيخ، الخاء دي كانت مقصورة كان لابد التفخيم يكون أقل شوية يكون أقرب للترقيق من التفخيم يا عم اسكت خلينا في حالنا خلينا نقرأ وما لو صليت يا الشيخ ابن باز الله الشيخ ابن واسيمين تقولي تقولي دول ده خرجوا من له الشيخ ابن واسيمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان الشيخ ابن واسيمين بقرأ كده رحمه الله عليه والشيخ ابن باز رحمه الله عليه وغيرهم كتير غيرهم كتير. فتجد بتوع التجويد في منهم طبعا لا طبعا استغفر الله لا أخضح دول أعلى من منزله عند الله تبارك وتعالى الله حسيبهم لان اهل القران هم اهل الله وخاصته ولكن انا اقول من يتقعر يتقعر يبالغ يبالغ الحد في القراءه طبعا الاصل التدبر في المعنى وليس ان انا احلي صوتي وان انا اجتهد في تحليه صوت طبعا هو طبعا تحسين الصوت مطلوب ولكن ليس بهذا الغلو اللي في زماننا في ناس يهتم جدا بحلاوة صوته ولا يهتم بالقراءة التجويد لا يهتمش في واحد يهتم بالتجويد ولا يهتم إنه ربط القرآن ترتيلا لا إحنا عاوزين المسألة تكون إيه وسط كذلك جعلناكم أمة وسط الوسطية الأمة العادلة الأمة العادلة في كل شيء يكون عندها عدل وإنصاف في كل شيء فالعدل هنا أننا أتوسط في القراءة لا أغالي ولا أفرد لا أغالي كما ناها المثال هنا غير الغالي فيه أنا ما احترمش الغالي في القرآن سواء بقى الخروج عن الحد بقى في التقاعر أو اللي بيغالي إنه من الممكن يأخذ بعض الآيات ويفهمها بفهم هو ويكون هذا الفهم مخالف للصلحين أصلاً زي مثلاً غلو في تكفير مثلاً تكفير الناس زي ما قلنا من شوية ليس منا ففي مغالاة هذا غلو والغلو هم ما جوازت الحد في كل شيء الله عبده ما تدخلناش بها في حيطة سدة تقولي التجويد سلنا ومسلنا دخلناش وما لم يجاود القرآن أثمه نعم غير أثم أنا قلت الفقهاء لهم رأي الفقهاء لهم رأي طبعا أنه لا يأثم ولكن يلزم يلزم أن يقرأ القرآن كما أنزل وردت القرآن ترتيله الحمد لله كده ده تقعر في القراءه ايه ده لا ده شيخ القراء الشيخ الحصري شيخ القراء الشيخ الحصري أصلا يعني لا يوجد مثله لا في زمانه ولا في بعد زمانه رحمة الله عليه لا يجوز القراءة بالمقامات الصوتية لأن دي مقامات موسيقية أصلا دي مقامات موسيقية والأصل في القرآن قرآن أنزل من فوق سبع سنوات وهذه المقامات جاءت بعد نزول القرآن بأربعة عشر قرنا من الزمان أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ رب قل بلى القرآن نزل من أربعة من ألف وربعمائة سنة عنده مقامات بس لازم يدرس المقامات؟ لا يدري طبعا أنا دلوقتي لما بقرأ مقامات واحد بتاع مصحف قال لي انت بتقرا بمقام كذا قلت له مش بس أنا بقرأ القرآن زي أنا انا مش عاوز ماليش دعوه ماليش علاقه بالمقامات اسال الشيخ المعصراوي حفظه الله عن المقامات على بص هل ستزيد شيئا في القرآن ستنقص منه شيئا يبنى أقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعلى المقامات، بس ولا الجافي عنه له يفرط أو يفرط في قراءة القرآن ويترك العمل به طبعا في كثير من الناس للأسف يعني ترك القرآن وهجره والرسول صلى الله عليه وسلم يشكو ربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور والهجر طبعا على درجات كما تعلمون وإكرام ذي السلطان المقسط تكرم السلطان العادل المقسط يعني العادل فمن كان عدله اكثر من ظلمه يكرم ومن كان ظلمه اكثر من عدله يترك ومن كان عدله اكثر من ظلمه يكرم طبعا العدل اذا ذكر العدل ذكر الفاروق عمر رضي الله عنه ارضا وكذلك عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا عدلا في عامين رحمه الله ورضي عنه والشيء بالشيء يذكر هنا سيأتي حديث ابن عمر معنا الآن إن شاء الله اللي هو مسأل مؤمن كمسأل النخلة سيدنا عمر رضي الله عنه رضا جدا بكلامي عبد الله بن عمر فأنا يحضرني مشهد عبد الله ابن عمر بن عبد العزيز قلت لكم لما تولى الإمارة قال يا أبتي نحن الآن سنسأل أمام الله تبارك وتعالى عن كل هؤلاء الناس كنت قبل ذلك تسأل عنا فقط تسأل عني وعن اخواتي وعن أمي وعن أهل بيتك أما الآن فستسأل عن كل المسلمين عن جميع المسلمين فاتق الله ولا تقول إلا الحق أو لا تقول إلا الحق حتى ولو ضعنا في القدور تغلي بنا الإبن ينصح اباه قل الحق حتى ولو وضعنا في القدور تغلي بنا وكان عمره 17 سنة. 17 سنة عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يرد الحقوق لأهلها ففي بعض الأمراء قبله أخذوا الأموال ومراء بني أمية أخذوا الأموال من المسلمين زي ضريبة أو مشابه ذلك بغير وجه حق فعمر بن عبد العزيز قال وأفتأ قال لابد أن تعود هذه الأموال إلى أصحابها فأفتأه بعض العلماء قال الوزر على من سبقك الوزر خلاص عدا وانت استفيد بهذه الأموال وضعها في خزانة مال المسلمين فأبى عمر قال لا والله سأردها إلى المسلمين لأن هذا أخذ منهم ظلما وجورا فقال سأنام الخيلولة كان هذا الكلام في صلاة الظهر سأنام الخيلولة فإذا صليت العصر سأزدح على المسلمين وقف ابنه له قال يا أبتي أترمن وتأمن أن تعيش على العصر تستنى لسه تنام وتعمل وهذه المظالم عندك فقال الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يذكرني مات عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عمره كم سنة تسعة عشر سنة أنا لا تعليق طبعا مش لعلق ابن سبعة عشر سنة النهاردة ازاي عامل ازاي ابن تسعة عشر ابن خمسة عشرين سنة ابن ثلاثين سنة عامل ازاي يعني التفاهة تقول له اتافه يعني التفاهة تقول لكثير من الشباب إلا من رحم الله يتأثى وللأسف هذا ينصح اداه بهذه النصائح الغالية وتخيل أن عمر بن عبد العزيز ما نهره لأنه يعلم انه على الحق لذلك أبوه من وأمه من أبو مين وأم مين فلذلك خرج هذا من صلب هذا الأب وهذه الأم الباب 146 باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم حديث رقم 276 في صحيح الأدب 360 في توقيم العام عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشغرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها أو لا تحت ورقها. فوقع في نفسي النخلة عبد الله بن عمر يقول وقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا لم أرد ولا أبا بكر تكلمتما فكرهته يا سلام على الأدب يا سلام على الأدب مع ان كان كلامه سيسعد عمر رضي الله عنه أنا حتى تعلم حقيقة الأبوة والبنون شوف الأب يريد لابنه كيف يكون عاوز ابنه إيه وشوف الابن عاوز لأبوئي، ينسى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبروني بشجرة، شوف التشبيه قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الشجرة هذه تؤكل من حين أن تطلع أو من حين تطلع إلى أن تيبس، ثم ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في العلف، والليف في الحبال والجذع في البناء، والخوص، في الأنية وما شابه ذلك النخلة كلها فوائد النخلة كلها فوائد بلا استثناء يستفاد من كل شيء كذلك المؤمن كذلك المؤمن ثابت بإيمانه متحل بإيقانه أو بيقينه جميل الخلال والصفات كثير الصلاة والصلات جزيل الإحسان والصدقات وما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للارواح مصدر عن المؤمن عن المسلم وينتفع بكل ما يصدر منه حيا كان أو ميتا طب حيا عرفنا أو ميتا بعلمه علم ينتفع به فالمؤمن كالغيث أينما وقع نفع نعم وما خلف نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شبه المؤمن شبهه بهذه الشزرة لأنها كلها نفع هذه الشجرة كلها نفع فكذلك المؤمن والأثر المؤمن كالغيث فاينما وقع نفع ودي طبعا تهيب بك أن إذا حللت في مكان لابد أن تثمر لابد أن تثمر تكون أو يكون لك بصمة في هذا المكان نعم وجعلني مباركا أينما كنت. في كثير من الناس يستغلون المواقف، وفي الأكثر لا يلتفتون جزنوك. الأكثر لا يلتفتون، لا ينتفعون ولا ينفعون غيرهم، وهذا أكثر هذا الكثير الغالب أو من الممكن أن ينتفع ولا ينفع غيره يعني يكتفي بالصلاح على نفسه، وكما قلنا مرارا أن الصالح في نفسه من الممكن أن يعمه البلاء. أن وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث مع أن في صالحون ولكن الخبث أكثر لما يخرج بعض الراقصين وراقصات يقول باللفظ أن الراقصة لو خرجت من بيتها بنية أنها تريد أن تتقوى ترزق رزقا حلالا براقصها وماتت فهي شهيدة هذا جعل الرقصين والرقصات يتطاولون ويقولون مثل هذا الكلام ويرددوه لست من أول أمس تقريباً أول أمس فقط بعض الناس قال ان في رقصة خرجت وقالت نفس الكلام تماماً ان لو خرجت من بيتها بقصد انها ترزق تاتي بالمال عن طريق الرقص وماتت فيها شهيدة إن ما لها حلال زلال لان عملها حلال زلال فلما يخرج فينا من يقول مثل هذا الكلام والعمل العبادة طبعا وليس هناك أفضل من هذا العمل طبعا الذي فيه فتنة لجميع رجال لا أقول رجال الامه فقط بل لجميع رجال هذا الكون يعني ما تركت بعد فتنة أضر على رجالي من النساء هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة فيها من الأضرار ما فيها يعني هي أخطر من أضرار التي تصيب البدن كالأمراض هي أخطر من ذلك ولذلك في حد فاصل وضعه الله تبارك وتعالى للتعامل مع المرأة شوف سبحان الله بعض الناس كان ينخشني أمس قدرت النقاب واجب ولا مش واجب فبقول يعني لو لم يكن واجبا الله عز وجل قال للنساء وقرنا في بيوتكن. لو أنت خرجت قلت للنساء وقرنا في بيوتكن ما الذي يحدث؟ إيه اللي يحصل؟ الدينة تقوم ولا تقعد وكيف تحرمون المرأة من حقوقها؟ وكيف تحرمنا المراه من الاختلاط كيف تحرمنا المراه من اعتلاء المناصب وكيف وكيف وكيف هذا التزمد هذا الارهاب وهذا التطرف هذا التشدد هذا وهذا وهذا عليكم نعمه الله والملائكه والناس اجمعين كيف تفعلون ذلك صح هتقول كده صح اي حد هيقول كده الا من رحم الله الا اهل الحياء ولكن اذا مات الحياء مات الدين فرحمه الله على اهل الحياء والمثل بيقول الاختشوماته عارفينه عارفين اصل المثل ده اللي اختشوماته الحمامات زمان كانت الحمامات النساء لا حمامات لوحدها والرجال فكان النساء يدخلن في الحمامات ولذلك نهينا عن دخول الحمامات لما يرى فيه من عورات وما شابه ذلك فشب حريق في الحمام حمام النساء شبه حريق في حمام النساء فبعض النساء خافت على انفسها خرجت بحالها والبعض الاخر استحى ان يخرج بهذه الطريقه فماتوا وهم في الحمام ماتوا اختناقا وماتوا حرقا فطرع المسأل اللي اختشوا ماتوا الحياء حكمها هي اللي ماتت والأخت بتاعة سلم اكسبريس تقول لو تفتكروا سلم اكسبريس دي التمانية كانت مع زوجها فقال استفينا تغرق يعني يلا بسرعة قالت حتى ارتدي ملابسي، خلاص ده انت ميتة قالت لا والله ألقى ربي وأنا بحجابي وماتت وهي بحجابها ماتت بحجابها رحمة الله عليها وأسأل الله أن, يكون أن تكون من أهل فردوس الأعلى شوف هذه المرأة استحيت من الله عز وجل ان تستحي من الله حق الحياة تستحي من الله حق الحياة ولكن للأسف إحنا مجتمعات مجتمعات انفتاحية انفتاحية بعد مستوى ودي واحدة زي دي تقول أن أنا بخرج ده في سبيل الله ولو مت أكون شهيدة تقول لك ده ربنا رضى عني أنا ما دعيت ربنا طرقه تعالى إلا استجابني. ونسى هؤلاء سنستدرجهم من حيث لا يعلمون تحسب أنك على الله عز وجل عظيم وأنت أهون الخلق عليه ودي من أعظم المصائب أن تكون هين على ربك أن تكون هين على ربك وتحسب أنك عظيم عندهم سبحانه وتعالى نسأل الله عفو العفية فهنا عاوز اقول ان المؤمن كالغيث، أينما وقع نفع لابد أن تنفع غيرك لا, تكتسي. لا تقتصر، ولا تكتفع للصلاح في نفسك وما كان ربك ليهلك القرى يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلو في مصلحون في اي مكان كان القرى لا تهلك وان هلكت سينجي الله عز وجل الذين اتقوا سينجئ هؤلاء المصلحين سينجيهم رب العزه تبارك وتعالى اما الصالحون اذا ماتوا في وسط الذين يموتون يبعثون على يبعثون على يئثهم ولكن سيعاقبون على تفريطهم وتقصيرهم في الدعوه في الامر المعروف والنهي عن المنكر لاتامرنا بالمعروف ولا تنهوننا عن المنكر او لا يشكلنا الله ان يعمكم بعقاب من عنده كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما قال إنكم تقرؤون هذه الآية تضعونها في غير موضعها يا أيها الذين أمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فالمؤمن فالغيث إنما وقع نفع نفعه ليس قاصرا إنما متعد إلى, إلى غيره فهنا عبد الله بن عمر وقع في نفسه أنها النخلة ولكن نظر لأ وجد في الخوف أبو بكر وعمر طبعا كان لهم هيبة كانوا أصحاب وقار وهيبة فكيف يتكلم هذا الغلام الصغير في وجود هذين الجبلين أو وكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتنفهم رضي الله عنهما دوما صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أتكلم ففيه الادب مع الكبير فيه الأدب مع الكبير أن الصغير لا يتكلم في حضرة الكبير إلا إذا نزرب اليه الكلام ومعلوم أن العلم يرفع صاحبه، فكم من صغير تكلم في حضور الكبير ولكنه تكلم لمزية وهي العلم تكلم لعلمه وكان الكبار ينسبون إلى الصغار أن يتكلموا في بعض القضايا وفي طبعا مواقف كثيرة جدا في الإسلام حدثت أن كثيرا من الصغار تكلموا في وجود الكبار لأنهم كانوا على علم وعلى حكمة المرء بأصغرين قلبه ولسانه. قلبه ولسانه كما قال هذا الغلام لما تكلم في محضر شيوخ كبار وطبعا معروف يعني في مواقف مرت في تاريخ هذه الامه ان بعض الصغار كان عنده من العقل والحكمه ما لم يكن عنده الكبير فكرت أن أتكلم معناه إنه يعلم أنها النخلة ولكن ما نطق بلسانه لوجود ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلم فلما سكت ابو بكر وعمر انتظر وسكت سكت, سكت فقال نسألهم هي النخلة يقول فخل فلما خرجت مع أبي قلت يا أبي وقع في نفسي النخلة يعني كيف أتكلم وكبار القوم يعني في المجلس فوقع يا أبي انها النخلة فقال في رواية عند مسلم فاستحيته فاستحيته أن أتكلم فقال له عمر ما منعك أن تقولها يعني سر بذلك عمر أن عبد الله كان يعلم أنها النخلة وانظر بقى إلى يعني سبحان الله يعني شعور الأب لما يرى ابنه متفوقا لما يرى ابنه فاهمنا ويدرك مثل هذه الأمور وهو في هذا السن ودي طبعا مسألة يا إخوانا عنده أولاد فيكم يعلم هذه الحقيقة لما ابنك يتفوق لازمة في أمور الدين لما بيتكلم كلام في أمور الدين أنت بتسعد بذلك تشعر أنه هو فاهم وأنه هو طبعاً ولذلك إخوانا ابنك لابد أن يكون في مجالس الكبار خليه يجلس معك مع الكبار طبعاً يجلس بأدد،, بأدد سيتعلم من سنتهم ودلهم وعلمهم وبيلقط التعليم في الصغر كان نقشى على الحجر الولد من سن الإدراك يعني لو يدرك اربع خمس سنين يدرك الكلام ده دلوقتي عند التمييز سبع سنين ثمان سنين يقعد وانا شايف انه لو قعد اربع خمس سنين من الممكن ان هو يلقط بعض الامور الحسنه ولذلك انت لابد ان تصطفي من تصاحب لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي فانت تصاحب من من يدخل بيتك ولذلك لابد ان تكون ذكي لابد ان تكون ذكيا لما تدخل ابنك في مجلسك لابد أن تدخله معك مع أهل الصلاح والطقى ليتشبه لها وبعدين كما قلت يلقط وبيستجيب استجيب لك فقال له عمر لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا فبدأ عبد الله بن عمر يعتذر باعتذاره ما منعني إلا لم ارك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهته ولم أركم تكلمون يعني لم أرك أنت وأبا بكر رضي الله عنه تتكلمون فسكت وطبعاً ده في علوم منزلة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أن لهم هيبة تفوخوا سواهما قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث في هذا الحديث فوائد منها استحباب القائل العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر والاعتناء طبعا انا شايف طريقه السؤال والجواب من نرج نرجى التناظري ان دي اوقع في النفس في التعليم طريقه السؤال والربط دي اوقع طريقه في النفس بالنسبه للطالب والشيخ ولذلك لما بتسال الطلبه كلهم بيبقوا في حاله نشاط دوما في حاله مصاد بخلاف اللي بيسرد القضايا سردا بغير اشراك الطلبه معهم والمساله دي لابد ان تكون لها ضابط ما تبقاش مسألة بلغتنا مفتوحه على المحر. تبقاش مضيط فيها لا وإن أنا لما ألقي المسألة لابد أن أنا أشعر أن كل الجلوس أن السؤال موجه إليك أن السؤال موجه إليك أنت والطالب يتأهب لذلك ولذلك أن يسلم قال لمعاز أتدري ما حق الله يعني بات ليه؟ سؤال استفهامي تشويقي ليه؟ ليلفت انتباه معاز بن جبل للكلام الذي يأتي بعد ذلك وأنه كلام كبير يحتاج إلى اليقظة يحتاج إلى الفهم يحتاج إلى الإدراك ولذلك المسلم أتدرون ما هي؟ فاصطحوا كلهم بأنشغلوا بذلك ففيه لفت الانتباه فيجوز للعالم أن يلقي المسألة على أصحابه لاختبر أثامهم ويرغبهم في الفكر والاعتنا، وفيه ضرب الأمثال والأشباه فضرب المسلم مثل, مثل المسلم بالنخلة وفيه تلقير الكبار كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها الذي يعرفها فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها وفيه فضل النخلة طبعاً إحنا قلنا نشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة وطبعاً يتخذ من خشبها وورقها وأقصانها ويستعمل في الحطب وما ذلك طبعا فالنخلة هذه نفعها مستمر نفعها دائم ومستمر كذلك المسلم المسلم نفعه دائم ومستمر لأنه يريد ها أن يكون سببا في هداية الخلق وانت لو في مجتمع غافلين لابد أن تذكرهم بالله تبارك وتعالى ولا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غير لو كنت في مجلس في غيبة وفي نميمة أنت لا تفرح بذلك فإن الجالس المستمع للمغتاب كالمغتاب في الاسم تماماً لأنك كأنك تخره على ذلك إذا رأي ترجل يطعن في أحد فردها في نحده وكل ما نعلم عنه إلا خيره شوف عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما خاض الناس فيها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينة إلى زينة بن تجحش وكانت دي التي السامع عاش في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما سالها قالت والله ما أعلم عنها إلا خيرا أعلم عنها إلا خيرا فلذلك إنسان لابد أن يكون حريصا على نفسه وعلى دينه خاض الناس في الناس لا تخوض معهم وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وانت بعلمك وقدرتك وفهمك لدين الله تبارك وتعالى تستطيع أن تقلب الدفة تقلب الحوار إن عجزت على قلب الحوار قوم من حتى لو كان أقرب مقربين إليك ولا تغتر بمن طالت لحيته وقصر ثوبه وخاض في الناس فإن العبد لا يتورع عن الحرام من شرب الخمر ومن أكل الحرام ومن الوقوع في الزنا ومن التعامل بالربا ولكنه لا يستطيع أن يملك لسانه فيخوض مع الخائضين فرب كلمة تهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ألم تروا إلى هذا الرجل الصالح لما قال والله لا يغفر الله لك للعاصي ماذا قال الله له غفرت له احبط عملك شوف هناك فرق بين هذا وذاك ومع ذلك لأنه تألع على الله تبارك وتعالى فمن عبد ممكن يتورع عن أشياء كثيرة جدا ولا يتورع عن الخوض بلسانه في أعراض المسلمين نسأل الله عز وجل ان يهدينا أن يقوم إلى سوى استبيل. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم